قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنَسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أخرجنا به أزواجا من نبات شثا كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأوليها إنها قُنكُم وَفيِيجَالُ ريدُكُمْ وَمِهَالُ قرِيكُْ تَةً أُقْر وَلَ قَدَ أَرَينَاهُ آيَاتِنَا قُل لَا فَكَذَّبَ وَأَبَ قَا أَج السَّنَالِ تُرِجَنَانٍ أَبّنَا بِسِحرركَ مُوسَاء فَلَن نَّجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَّا نَسْفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مكانا قال من وعدكم يوم الدينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فزعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفسروا على الله كذبا يتقون بعذاب وقد خاف من يرى فتنازع امرهم بينهم واسر نجوى وادوا